أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزاه وَلَتُجْزَاكُلْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً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 وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات ما كَانَ حجتهم إِلَّا مَا كَانَ حجتهم إلا أن قالوا اتوا إِلَّا إن, أَن كنتم صادقين صَادِقِينَ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 وترى كل امه جاثيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق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 واما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم, فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم, ومأواكم النار وما لكم من ناصرين